بوك تو نودك ثلاثة وتسعون ثلاثة وتسعون فرازاي كن تشو الجمل التابعه باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل باستعمال إن كان ما اذا كان لا ادري ان كان يحبني لا ادري ان كان يحبني من لا, لا ادري ان كان سيعود لا ادري ان كان سيعود لا أدري, كان لا أدري إن كان سيخبرني. لا أدري إن كان سيخبرني. يحبني. إن كان حقا يحبني. سيعود. كان, كان حقا سيعود. شو كان حقاً سيخابرني. إن كان, حقاً سيخابرني إن كان حقاً سيخابرني إني لا ما إذا كان يفكر فيها. اني اتساءل ما إذا كان يفكر فيها. إني لا ما إذا كان لديه واحدة أخرى. إني اتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. مِدَامْ إني لا ما إذا كان يكذب. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. ما إذا كان يفكر في حقاً؟ ما إذا كان يفكر فيها حقاً؟ شو لي أبل حبس يناليا؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ شو لي أبل درس ما إذا كان حقاً يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حق يقول الحقيقة مدوب ش ش من إني لا أشك ما إذا كان يريدني فعلا إن أشك ما إذا كان يريدني فعلا مد ش للسب الم لا أشك ما إذا كان سيكتب لي. أني أشك ما إذا كان سيكتب لي. ما دُبَستْ شُلِي أَذْجِجَ سِيَمِي. لا أشك ما إذا كان سيتزوجني. أني أشك ما إذا كان سيتزوجني. شُلِي أَبْلَغَ رَشَّاتَ ما إذا كان حقا يريدني. ما إذا كان حقا يريدني.